الذي نزل على نبينا محمد صلوات الله عليه وآله ورأينا كيف أن القرآن قد نقل الصورة الصحيحة والسليمة عن العقيدة التي آمن بها أنبياء بن إرائيل وبلغوها إلى أقوامهم وإلى الشعوب التي كانوا يعيشون بين ظهرانها فكان جوهر ولب هذه العقيدة هو التوحيد توحيد الله الواحد الأحد الفرد الصمد وتنزيهه عن صفات المحدثات صفات المخلوقات ورأينا طرفا لذلك اوردنا كثيرا من الايات الكريمه التي تبين الايمان بالله الواحد وتبين ايضا الاقرار بما وعدنا به الله سبحانه وتعالى من الثواب والعقاب والمعاد او اليوم الاخر كل اوامر الله ونواهيه تجلت وبيناها القران الكريم وكانت انبياء بني اسرائيل يدعون هذه الدعوه ولاحظنا كيف اننا لو دققنا في هذه في جوهر العقيده التي جاء بها بني انبياء بني اسرائيل وبلغوها الى قومهم نلاحظ أنها لا تختلف في جوهرها وفي حقيقتها عن عقيدة الإسلام العقيدة الإسلامية التي هي أيضا تقوم على أساس التوحيد التوحيد الذي لا تشبه شائبة التعدد الشرك أو ما يشبه الشرك كذلك عقيده ترتبط بالتوحيد هي التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات الحادثه كما اننا نستعرض او استعرضنا عقيده بني اسرائيل من القران نحاول اليوم ان نستعرض عقيده بني اسرائيل من خلال كتبهم لاننا لا بد ان نطلع على ما كتبه القوم فموضوعنا اليوم هو عقيدة بني إسرائيل من كتبهم من كتبهم وأسفارهم المقدسة فذلك أمر ضروري لمعرفة ما يؤمن به هؤلاء القوم في الحقيقة والواقع وفي الحال الحاضر والرجوع إلى الأصول التي يؤمنون بها هو الحكم والفيصل في هذا المضمار أهم ما يصادفنا في أي عقيدة دينية هو الإيمان الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله بإله واحد هو خالق كل شيء وهو الذي يقصط الرزق لمن يشاء الصفة الخالقية هي أهم صفة لله سبحانه وتعالى فتعارف أهل الأديان والمؤمنون على الإيمان وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى أو طاعته ما حقيقة العقيدة أو عقيدة الإلوهية عند بني إسرائيل لو دققنا في التطور التاريخي الذي استعرضنا طرفا منه ولو استعرضناه بإجاز لكنه يعطينا فكرة عن تلمس وتبيان العقيدة الحقيقية التي يؤمن بها بني إسرائيل بنو إسرائيل نلاحظ أنهم ال بني إسرائيل عاشوا بين حضارات ضخمة جدا وعريقة ضاربة في القدم سبقتهم بآلاف السنين كانت لها دياناتها وآلهتها وطقوسها وأعرافها وتقاليدها هم كانوا بدو بدوا أو أقرب إلى البداوه يعني نحن قلنا هم حتى مؤرخ اليهودية الذين كتبوا للشعوب السامية وتأريف العبري يعني يمكن ذكرنا في أحد تعريفاتهم لكلمة عبري أصبحت ترادف بدوي في ذلك الوقت فهم قوم الرحل كانوا بطبيعة الحال يتأثرون بأبناء بإنجازات هذه الحضارات كما سنلاحظ هذا الأمر فهم عبدوا وتأثروا بعبادة الأوثان التي كانت سائدة في ذلك الوقت لاحظنا قصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام حينما ذهب ليتلقى الوصايا من ربه بقي أربعين ليلة في الجبل جاء حينما رجع وجدهم قد صاغوا عجلا من ذهب وصاروا يعبدونه طبعا عبادة العجل العجل الذهبي هي كانت سائدة وشائعة عند المصريين القدماء من يزور الآثار المصرية الضخمة جدا خاصة في صعيد مصر في الجنوب في الأقصر وأسوال يلاحظ أنت أو حتى إلى زيارة المتحف المصري يلاحظ يكثر وجود هذا العجل أحيانا من رخام وأحيانا كثيرا من ذهب فهم هؤلاء تأثروا قالوا ما ما كيف أن المصريين يعبدون العجل ونحن ليس لدينا إله نعبده يريدون بطبيعتهم المادية لا أدري ربما يعني حسب تحليل بعض المؤرخين لا ينفعون من فكرة إله غير مشخص يريدون إله مجسدا وقد درجت الحضارات في ذلك الوقت كانت حضارات وثنية على تجسيد الإله في الآلهة في أوثان فعبدوا العجل هذا وارد فلذلك نلاحظ اضطراب عقيدة التوحيد عندهم وهذا يستبين ويتضح من كثرة الأنبياء من تعدد الأنبياء الذين بعثوا إلى هذه الأمة لماذا هذا يدل على أن الشرك يتجدد كل مرة فمما يستلزم الأمر يقتضي من الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيا لهم أو يبعث رسولا ليعيدهم إلى الصواب إلى جادة الصواب وإلى عقيدة التوحيد يعني كثرت الأنبياء بهذا على شعب صغير تستلفت النظر فلذلك بعض الباحثين يرون ان, أن هذا سبوه هو تجدد الشرك كل مره مما الله سبحانه وتعالى يبعث لهم يبعث لهم نبيا يبعث لهم رسولا ل إلى الى التوحيد وإلى الايمان بالالهيه فهم غير كانوا غير قادرين على يعني غير مستقرين على عبادة الله الواحد الذي دعا له الأنبياء رغم تجديد الدعوة إلى التوحيد من قبل الأنبياء كانت هذه الدعوة يبدو أن له لا جدوى لها ونحن نعلم أيضا أن كثيرا أن الأنبياء التلمود وهو من كتبهم المقدسه كما سيتضح حتى بل حتى التوراه كتبت ايضا في عصر الشتات بعد تخريب دولتهم وانهيارها امام ضربات الدول الاخرى كالاشوريين والبابليين والمصريين فكانوا في عصر الشتات فاستعاروا كثيرا من ديانات الشعوب ومن انجازاتها ومن خرافاتها أساطيرها ربما وأدخلوها في التوراة على أنها نصوص مقدسة. يكثر الحديث عن حينما نفتح كتب اليهود المقدسة اسم الإله يهوه يهوه ما أصل اشتقاق هذه الكلمة ما هو يهوه؟ هم يسمون الإله يهوه أو الإله يهوه. المرحوم الأستاذ العقاد عباس محمود العقاد له كتاب هام وعميق جدا اسمه الله. بحث نشأة العقيدة الإلهية ودافع دفاعا بدأ فيه كفيلسوف مفكر يعني طارح الملحدين وأثبت ببراهين قوية. على صحة العقيدة الإلهية وعلى البرهنة على أهمية هذه العقيدة ورد حجج المنكرين. يقول إن اسم يهوه لا يعرف اشتقاقه على التحقيق. يعني لو أردنا أن ندقق ونجزم في اشتقاق هذه الكلمة لا نستطيع أن نعطي رأيا محددا وإنما هنالك بضعة آراء أو اشتهدال. يصح أنه من مادة الحياة الكلمة أصلها هو أصل الحياة مادة الحياة وربما كان اشتق من نداء ضمير الغائب يا هو يا هو فيا هو صارت يهوه بالعبرية لأن موسى عليه السلام علم بني إسرائيل أن لا يشيروا إلى الله بالاسم، بل يقولون يشيرون إليه إشارة لا يذكرونه بالاسم توقيرا له لا يتلفظون باسمه على ألسنتهم بل يشيرون له فيقولون يا هو بمعنى الإشارة فذلك يكفي للإشارة إلى وجود الله وهذا الرأي الثاني يوافقه عليه باحث غربي هو سميث في كتابه God and in Early Israel يعني الله وفي العقيدة الإسرائيلية المبكرة يقول أن الكلمة العبرانية المرادفة لكلمة لورد هي يهوه وكانت اللغة العبرية تكتب بدون حرف علة حتى القرن الخامس الميلادي ليس فيها حروف علة ثم دخلت هذه الحروف فأصبحت يهوى ياهوى يا وعلى هذا فمعنى كلمة يهوى هو سيد وإله هذه التي يخلص إليها الباحثون وهي تعطي المعنى الذي ورد في التوراة أو عند كتب اليهود المقدسة. يا هو يعني تعني السيد وتعني الإله. هذا في من حيث اشتقاق اشتقاق الاسم. من حيث صفات صفات يهوه أو الإله يهوه. نحن نعلم أن للالهه الأسماء تختلف باختلاف اللغات في اللغة العربية اسم الإله الواحد الأحد هو الله وفي اللغة الإنجليزية مثلا God وفي لغات أخرى نجد تسميات مختلفة فهل يهوه هو اسم الاله في اللغه العبرانيه يعني هل نستطيع ان نطمئن الى ان الله سبحانه وتعالى كما نحن نعطيه هذه المكانه في اللغه يعني اسم تسميه الله ودلالاتها هي ما يدل عليه في اللغه العبريه ان يهوه هو الله الذي نسميه نحن الله في في العربية الحقيقة الإجابة على هذا التساؤل أن الصفات التي يطلقها أو يتصف بها الإله عند جماعة جماعة اليهود أو عند اليهود والصفات التي منحوها هي تبعده يعني تبعده بعدا كبيرا ابتعادا كبيرا عن الصفات التي منحته منحتها لله اي جماعه دينيه او من المتدينين المؤمنين صفات لا تليق ان تنسب الى المقام الالهي ونحن سوف نستعرض هذه الصفات مثلا يعني هالصفات نلاحظ أنها العكاس لشخصية بني إسرائيل وصفاتهم وليس للصفات الحقيقية لله من تلك الصفات مثلا أو لنستعرض رأي ديورانت صاحب قصة الحضارة ديورانت يقول أن الفاتحين اليهود من خلال دراسته بعد دراسته وتعمقه في التحقيق أو التدقيق عن مغزى أو عن صفات يهوه واشتقاقه ومكانته عند اليهود يقول أن الفاتحين اليهود عملوا أو عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها الكنعانيون كانوا قوم ذوي حضارة وعندهم فهم جابوا أحد آلهة كنعان وأعطوا صفات اللي هم يريدوها وصار هو يهوه هو الله هذا هذا الحاصل يؤيد ذلك أن من بين الآثار يقول ديورانت التي وجدت في كنعان سنة 1931 قطعا من الخزف من بقايا عصر البرونز اللي هو حوالي 3000 سنة قبل الميلاد عليها اسم إلهاني مايا ما هذا قوشع ليذكر رجل مر هذا كتاب في الخضاع فهذه قطع الخزف يا حالق لهم وإنما هو مخلوق لهم هم خلقون وحطوه كما يريدون صنعوه كما يبتغون وفهو لا يأمرهم بل يسير على هواهم وكثيرا ما يأتمر بأمرهم وفي يهو صفاتهم الحربية إنهم حاربوا وصفات التدمير حينما يدمرون لأنهم يذكرون التدمير والقتل وصفك الدماء وأن لا تبقي في هذه المدينة هي في الكتب المقدسة لا شيخ ولا طفل ولا شجر ولا قطعان ماشية حتى الحيوانات لا تسلم من التدمير سبحان الله كيف أن الله يأمر بهذا, بهذا الأمر الله يهوه هو كان يفعل ويأمرهم بذلك وهو يأمرهم بالسرقة كما سيتضح إذا أرادوا أن يسرقوا إذا هم أرادوا هو يهوى اللي يأمرهم ويتعلم منهم ما يريدونه أن يعلم هذه يعني ربما نعجب كيف أنه هذه الصفات كيف يكون الله يعني يستصف بهذه الصفات يجل الباري عن هذه الصفات لكن هذه هي حقيقة الأمر التي ستتضح من خلال النصوص التي نرجع فيها إلى الكتب المقدسة لليهود فمن هذه الصفات الصفه الاولى الأوصاف الحسية هم منحوها أوصاف حسية كثيرة محسوسة من هذه الأوصاف أنه كان يسير أمام جماعة من بني إسرائيل في عمود سحاب هو في عمود سحاب ويمشي أمامهم فجاء في سفر الخروج وارتحلوا من سكوت هذا نص من سفر الخروج ونزلوا في إيثام في طرف البرية وكان الرب يسير أمامهم في عمود سحاب ليهديهم طريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم في تجلي حسي أكثر من ذلك مرة في عمود سحاب وبالليل في النهار عمود سحاب وبالليل على كل حال بعض الباحثين سمث مثلا يقول أن شبه جزيرة صيناء منطقة بركانية يكثر فيها الدخان ما زالت فيها جبال بركانية سوداء، فهذا الدخان المنبعث من البراكين هو تبعه بنو إسرائيل وظنوا أنه يعني هم يقولون عنه أنه عمود السحاب وظنوا أن أن إلههم يسير فيه كانوا هم تائهون كما تعلمون في البرية في فترة التيه. فهذا الإله الذي تصوروه يسير في عمود سحاب ليس في الحقيقة كما يذهب سميث إلا دخانا متجمعا من البراكين دفعته الرياح أمامهم تفسير طبيعي علمي للأساطير أو للخرافات التي وردت في كتب اليهود طبعا هؤلاء يريدون أن يبرروا ما يعني يرد في امن اساطير في الكتب اليهوديه ثانيا من الاوصاف البشريه المحضه ليهوه وصف بشري محض نحن في القران الكريم ليس كمثله شيء تنزيه كامل عن عن صفات المخلوقات في التوراة ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنع من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوه ولكن لم لكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل في تشخيص وتجسيم بشري أكثر من ذلك أن موسى وهارون وسبعون من شيوخ بني إسرائيل شافوا تحت رجله صنع من العقيق الأزرق الشفاف وهو يشبه السماء في نقاوتها لكنه لم يمد يده إلى يعني له يد ولذلك يقال حتى ما إذا بذلك يؤرخ الملل والنحل إلى أن فرق المشبهة التي نشأت في, بعد في حضارة الإسلام هي إنما تأثرت كثيرا بما ورد من تشبيه في كتب اليهود وهنا وصف بشري يجل الله عنه ايضا الأمر الثالث أن يهوه لا يدعي أنه عالم، بل يطلب من, من إسرائيل، من بني إسرائيل أن يرشدون، أن يرشدوه، ونحن عندنا يبين الإسلام دائما أن الله عليم بكل شيء، واسع عليم، محيط بكل شيء، يعني العلم الإلهي مطلق. ما في حدود له فهؤلاء لا يثبت لا يعني ليس فقط أنهم ليس مطلقا وحفظ ليس مطلق هنا حتى مو محدود هو أصلا لا يعلم يطلب منهم العلم سبحان الله كيف يكون ذلك اله فمثلا حينما كانوا في بني إسرائيل كان بني إسرائيل في مصر لا يزالوا في مصر امر قرر ان يجتاز هذا النص ايضا من نصوصه المقدسه هو قرر ان يجتاز في ارض مصر هذه الليله ويضرب كل بكر في ارض مصر من الناس والبهائم يعني يعاقب المصريين ولكن يهوه لا يريد ان تنزل ضرباته ببني إسرائيل فلذلك يطلب منهم أن يميزوا بيوتهم أن يضعوا علامات من دم الكباش التي يضحون بها يجعلوا الدم على القائمتين والعتب العليا من البيوت تعرفون الأبواب لها قائمتين وعتب عليا فهم يضعون دم الكباش على حتى يميز ويعني يضرب لأنه ما يعرف البيت المصري من البيت العبراني فيضرب أولئك يضرب أولئك ويترك العبريين فأمر منهم فهنا يعني يطلب منهم هو لا يعلم كأنه لا يعلم هذا البيت عبراني وهذا البيت مصري لا يميز بينهم فيطلب منهم أن يرشدونه أن يرشدوه بوضع علامات يعني لله در الشعر الجاهلي حديث خرافة يا أمة عمرو فأي إلهن هذا الصفة الأخرى من صفات يهوه أنه ليس معصوما يعني ممكن أن يخطأ الله فيعني هذا اللي يخلي الإنسان اللي يخلي الباحث المدقق يعني هل يستطيع ان يقول ان ما نطلق عليه نحن اسم الله هو ما يذهب اليه اليهود من من اطلاق الصفات على يهوه هل يهوه هو الله فهو ليس معصوما وكثير ما كثيرا ما يقع في الخطا ثم يندم على ما فعل في نص في التوراه فندم الرب أو ندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه كان يريد أن يفعل بهم شرا ثم ندم وفي نص آخر وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ندمت على أن قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي فهو يندم يخطأ والله سبحانه وتعالى منزه منزه عن الخطأ والسهو والمسيان وما إلى ذلك فكيف يكون يهوه هو الله الذي نحن نعطيه كل صفات القدسية وكل صفات الكمال هذا طعن في الكمال الإلهي الله كامل مطلق الكمال عنده فكيف يلتئم أو يتلاءم ذلك مع صفات الكمال ايضا في القصة التي يذكرونها ايضا في التوراة أن, أن الله أو الإله يهوى يهوه الإله يهوه يأمرهم بالسرقة نعم الم يأمرهم حينما تركوا مصر أن يسرقوا ذهب المصريين أو فضتهم بأن يستعيروا منها ويهربوا بها أن تطلب كل جارة من جارتها ونزيلة من نزيلتها ومن نزيلتها كذا يعني على اساس يستعيروا استعار ليتزينوا به في عيدهم ثم بما انهم بيت امر الخروج فهذا امر بالسرقة وكيف يستقيم لذلك يرد النص في التوراة تطلب كل امرأة من جارتها او من نزيلة بيتها امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين هذا يعني هذه هذه كتب مقدسة يقولون عنها سبحان الله هذه القصة تذكرني حينما بدأ علاقات تطبيع العلاقات والصلح مع إسرائيل يعني هم عندهم خرافات كثيرة حاولوا أن يتمحكوا وكان قادتهم يأتون إلى مصر فأذاعوا مرة في الإذاعة المصرية في الإذاعة الإسرائيلية على أن يعني إسرائيل تطلب تعويضات ليس فقط عن المستعمرات التي كانت في سيناء فقالوا نحن إذا تركناها نطلب تعويضات هم على كل حال هدموها قبل أن يرحلوا بل نطالب المصريين بتعويضات عن بناء الأهرامات فنحن الذي بنوا الأهرامات هكذا يزعمون أن بنوها أو اشتركوا في بنائها عمال من اليهود كانوا من العبرانيين الموجودين في مصر سخرهم فرعون للبناء فحسبوها فكانت يعني ما أدري كم مليار تطلع الآن إذا حسبوها بالعملة الفرعونية وبالذهب والفضة س حديث فيه سخرية ولكن بما أنهما مجتمع تلعب فيه الأسطورة كل الأساطير يحولونها إلى قضايا سياسية ويمكن أن يعني تسري عندهم ممكن أن يصدقها الرعاع منهم حتى من الذين المتنورين الآن أو الذين تثقوا تعلم فرد عليهم الكاتب المعروف الأستاذ أحمد بهجت كاتب الإسلامي في مقاله ساخره جميله جدا في الاهرام فقال جاء بهذه بهذا النص الذي ورد في التوراة اللي فيه أنه تسلب تطلب كل امراه من جارتها ذهبا وفض فعلا هم أخذوا الذهب والفضه فحسبها الاستاذ احمد بهجت فحسب هم بني إسرائيل يقال كانوا اللي يعني ذكرنا اللي قادرين على حمل السلاح في ذلك الوقت ستمئة ألف فالمهم يعني كم وحدة كم امرأة فقدر عدد النساء وكم أخذوا من المصريين فبناء على معادلة السعر بالسعر الحالي ما هو يرد خرافة بنصف خرافة يعني أقرب إلى التصغير فوصلت إلى ما يقرب من أربعين مليار. قال إذا كنتم تطالبون بمليار، فنحن الآن نطالبكم بأربعين مليار من الدولارات أو من الجنيهات الحالية. فيعني هذه أذكرها وأسوقها كيف أن أن الأساطير حتى التي وردت يحاولون أن يعني يحركوا بها الشارع السياسي والديني في العصر الحديث. على كل حال. أيضا من صفات يهوه التي ينسبون له أنه إله قاس مدمر متعصب لشعبه لأنه ليس إله كل الشعوب هذه الملاحظة أن يهوه هو إله بني إسرائيل إلههم الخاص معبودهم الخاص لا تحس أنه هو إله البشر كافة الإنسانية كافة بل هو إله بني إسرائيل فقط وهو بهذا عدو لآلهة الآخرين أو للآلهة الآخرين كما أن شعبه عدو للشعوب الأخرى فمن صور القسوة والوحشية التي ينسبها العهد القديم ليهوى ذلك الحوار الذي ورد في الإصحاق الخامس عشر من سفر صموئيل الأول فكان الرب طلب من شاول ملك إسرائيل تدمير العماليق وهم يبدو الكنعانيين يسمونهم العماليق بل وتدمير مواشيهم وهدم بيوتهم والقضاء على كل ذراريهم وهم كان قسم من العماليق يبدو في سيناء أو ربما هم الرعاة العماليق كما يعبر عنه الهكسوس فحاصرهم في سيناء وقبض وانتصر عليهم وقبض على ملكهم واسمه أجاج وأهلك هذا الشعب كله ودمر ممتلكاته هذا هذا في في نص نص ديني مقدس على أساس ولم لم يستبق منها إلا جيد الغنم والبقر ليقدمه ذبيحة للرب ولكن يهوه يغضب من ذلك ليش أبقيت الغنم يقول يعني ما معناه ليش أبقيت يقول استماع كلام الرب أفضل من الذبيحة والطاعة أفضل من شحم الكباش ويندم شاول على هذا ويقتل أجاج اللي هو أسير عنده الملك ويهلك ما كان قد احتفظ به من الأنعام أيضا فإله في منتهى القسوة حاقد حتى على الكباش حتى على الأغنام والأبقار. ولا ليش أبقى؟ لازم تقتلها التوراة تصور موسى وكأنه تصوره وكأنه دا سلطان على يهوه. فينصحه فينتصح. ويتخذ موسى من موسى موقف المرشد المعلم أو موسى يكون بمثابة المرشد المعلم. ليهوى فمن ذلك ان يهوى غضب على بني اسرائيل وقال لموسى اتركني ليحمي غضبي ليحمي غضبي عليهم وافنيهم ولكن موسى ينصحه قائلا ارجع عن حمو غضبك هذا النص وندم على الشر بشعبك ماذا يقول عنك الناس إذا سمعوا بفعلك هذا خطاب ليهوى عجبا والله هذه عقيدة يعني تصبح هي المرجع أصلا يعني كل ما في التوراة حتى المسيحيين كتابهم ومؤرفوهم كل ما في التوراة هو مطلق التصديق وحينما تأتيهم بعقيدة قائمة على العقل والبرهان يقول لك كيف هذا يصدق كل ذلك ولا يصدق أن محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي مرسل كل هذه الخرافات يصدقها لتلصق أن موسى يعلم الإله ويقول له اندم على فعلتك فندم الرب حينما يقول له ماذا يقول عنك الناس إذا سمعوا بفعلك فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه أكثر من ذلك من هذه أي صفات هذه صفات تليق أن تنسب إلى الله فلذلك يعني نعيد ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون ما نطلق عليه الله هو يهوى يهوه الوارد الإله يهوى إله, إله بني إسرائيل لا يمكن أن يكون يهوه إله بني إسرائيل هو الله الذي يؤمن به المؤمنون المتدينون الذين يعبدون الله الواحد الأحد الذي خلق كل شيء فسواه فالخلاصة التي يخلص إليها الباحثون أن اليهود استعار يعني لاحظوا صفة أرجع صفة القسوة هذه وقارنوها بصفة الرحمة إله المسلمين الغفور الرحيم ف الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ما عند هذه القسوة وهذه الوحشية وقال سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوي وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم ممكن يغفر الذنوب غافر الخاطئ يتوب إلى الله ويغفر ذنوبه فأين أين هناك لا لا توجد رحمة ولا توجد مغفرة إلهة يقصو حتى على الحيوانات فكيف يكون ذلك قارنوا بين صفة القسوة والوحشية وصفة الرحمة والمغفرة التي جسدها أو أعطاها مثلها القرآن بالنسبة للإله عند المسلمين فاليهود استعاروا كثيرا من المعبودات التي كانت معروفة عند جرانهم ولذلك غستاف لوبون في قصة الخضارة في أيضا عنده كتاب مهم في الحضارات هو من كتاب المؤرخين الفرنسيين المعروفين يقول إن اليهود لم يستعيروا من جيرانهم في الاتجاهات الدينية والاجتماعية إلا أحط ما كان عندهم فعندما خرج هؤلاء البدو الذين لا أثر الافتقافة فيهم من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا أنفسهم أمام أمم قوية متمدينة منذ زمن طويل فكان أمرهم كأمر جميع العروق الدنيا التي تكون في احوال مماثله فلم يقتبسوا من تلك الامم العليا سوى افسما في حضارتها اي لم يقتبسوا غير عيوبها يقول لوب وعاداتها الضاريه وخرافاتها فقربوا لجميع الهه اسيا عبدوا جميع الالهه لذلك تجد عندهم مرة لعشتروت ومرة لعشتار عند البابليين ولبعل لبعل اله الكنعانيين يقال كان يعني بعض المؤرخين أنه تجد اليهود كانوا في معابدهم يضعون تمثالا لبعل وتمثالا ليهوة ويقدمون القرابين لهم لهما في فترنا الفترات فهم تأهدوا إلى عجيبه قربوا إله البابليين والفينيقيين وقربوا من القرابين ما هو أكثر مما قربوه لإله قبيلتهم يهوى العبوس الحقود الذي لم يثقوا به إلا قليلا من الزمن على الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم فإذا هم تلبسوا بالوثنيات التي كانت شائعة في ذلك الحين وتأثروا بها ويعني اقتبسوا من الصفات التي تطلق على الآلهة ونحن نعلم أن من يقرأ تاريخ الإغريق يرى مهازل وصور كاريكاتيرية من الصراعات التي كانت تدور بين الآلهة ومن صور الغدر والقتل بين الآلهة والغضب والإله زيوس إذا غضب على إله فلان ما أدري يعمل وتنافس على الرخيص من الأمور والتافه من الأمور فهذه موجودة في في التراث الوثني للشعوب واليهود للأسف استعاروا كثيرا من هذا التراث الوثني وألصقوه بإله قالوا أنه الله وهو إله بني إسرائيل معبود مشخص لا يمكن أن تليق به صفات الإلوهية وفي المحاضرة القادمة سوف نستعرض تطور او مراحل عباده يهوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته